Wa atainaa Musa al Kitab, wajalnaahu huda lbbani Israel, alaat ta'khidu min duni wakila dzuliyat man hamalna ma'nu. Innahu kana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 فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوو جهكم وليدخل المسجد كما دخلوا وليدخل المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبّر ما على تتبّر.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 وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ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 dan nukhrizilahu Yumul Qiyamat Kitabil Qahman Shura. Iqra' Kitabak Kafah bilaafikal Yumu Alaykhasibah. Manihtada, fa inna ma yhtadi linafsi. Wman zallaf, fa inna ma Walā tazir wa ziratū zir a'khra, wa ma kumna mu'adzbin hatta nabath rasulah. Wa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 مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا له جهنم. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدحُورًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا Kul-an namiddu heulah, Wohaulah min atsahat Rabbik, Womakana atsahat Rabbik mahvura. Anadur kayif fadlna ba'adhahum ala ba'adh, وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Imma ybalu gan عند kalkibar ahdohma atau kila hama, فلا تقل <سؤال> لهما أوف فلا تقل لهما أوفيو ولا تنهرهما وقل لهما قولا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 وإما تعريضا عنهم بتيغا رحمة من ربك ترجوها فقل لهم فقل لهم قولا محسورة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورة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 ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وسائا سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق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 Inna al-samah wal-basar wal-fuhad Kul-ul-ulahik kanan anhu mas'oola Wala tamshi fil-arad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 ولا تجعل مع الله الهًا آخر فتلقى في جهنم ملمومًا مدحورًا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثًا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن لذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا Subhanahu wa taala amma yqulun yqulun kbi rah Tusbhhulah al-samaat al-sab' wal-arz wa man fihim Wa imn shayin illa yusbhhu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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَى أَدَبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به، إذ يستمعون إليك وإذهم نجوا وإذهم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا يضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا الا اننا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجرا او حديدا او خلقا من ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل للذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إن لبثتم إِلَّا بِثَمَّ قَلِيلًا وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ Inna al-Shaytan kana l'Al-Insan adu ambiina. Rabbukum a'lamu b-kum. Iya sha'irhamkum, atau iya sha'yughdzbakum. Waa arsalna k'Alayhim wakila. Warabbuk a'lamu b-ma fi al ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الظر عنكم ولا تحويلا اولائك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وان قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسؤورا وَمَا مَنَعَنَا engkau tak بِالْآيَاتِ إِلَّا mereka كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا۟ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْءَايَٰتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِنَا وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّؤْيَا 119. أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك لأحتنك نذريته إلا قليلا قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم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 Wahai mereka yang telah disesatkan! Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik. Dan jika mereka disesatkan, maka mereka mereka yang telah disesatkan, mereka akan berada di bawah kehinaan. Dan mereka yang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 أم أمنتم أيه عدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. Dan kita berkumpulkan oleh anak-anak dan menggunakan mereka di dunia dan dunia dan menghidupkan mereka dari kebunan. Dan menghidupkan mereka Yoma nado'u kall anasim bi imamim, fman au'ti kitabuh bi yaminih, faulaik yqra'u nkitabhum, wa la yudlamun fatila. Wman kana fi hadhisi amma, fahuwa fi alakhirati وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ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 أقم الصلاة لبلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر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 وَجَعَل لِي مِلَدُّكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا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 126. dan berkata, kita tidak akan mempercayai untuk kita kembali dari dunia tersebut, atau kita akan mempercayai untuk kita kembali dari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 الله بشر الرسول قل لو كان في الأرض ملائكتين يمشون مطم إني نل نزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ما لك قل كفى بالله شهيد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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يوم وبكما وصمم مأواهم جهنم مأواهم جهنم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 untuk mengonena mengun Jahren, yang saya kurangkan ke zat andas dan the sky STEPHAN players, dengan hancur untuk menyentik dengan kini dan membuat Al-Baful UK Qul loan tum temlkon khazain rahmat Rabbii idhal amsek tum khshiat al infaq, wakal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 قال لقد علمت ما أنزلت هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً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 و بالحق أنزلناه و بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشر و نذير و قرآن على الناس على مكفؤ و نزلناه قل آمنوا به Jau la t'aminu. Innaal-lazin au tu al-'ilmah min qablihi. Ida yutla' alaihim yahiruun. Yahiruun lillazqan sujda. Wiyakulun subhan Rabbina. Inkaan wadu